رجل يقول ذهبت إلى المسجد لأصلي العيد وأردت أن أصلي ركعتين تحية للمسجد فمنعني بعض الناس وقالوا لا تجوز أي صلاة قبل العيد فهل هذا صحيح؟ هناك خلاف بين الفقهاء في جواز التنفل قبل صلاة العيد هذا الخلاف يتلخص فيما يلي أولا قال المالكية يكره ذلك قبل صلاة العيد وبعدها إن اديت الصلاة في الصحراء كما هو السنة وأما إذا اديت بالمسجد على خلاف السنة فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها ثانيا الحنابلة قالوا بكراهة التنفل قبلها وبعدها بأي مكان صليت فيه صلاة العيد أي في المسجد وفي غيره ثالثا الحنفية قالوا يكره قبل صلاة العيد في المصلى وغيره ويكره بعدها إذا كان في المصلى فقط أما في البيت فلا يكره رابعا الشافعية قالوا بالتفصيل بين الإمام والمأموم فيكره للإمام أن يتنفل قبلها وبعدها سواء كانت الصلاة في الصحراء أم في غيرها ولا يكره للمأموم التنفل قبلها مطلقا ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بعد وإلا كان التنفل له مكروها إن سبب الخلاف هو روايات لم يرد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإنما الثابت ما رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبل العيد ولا بعده فالذين قالوا بالمنع كان دليلهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا قوله والذين قالوا بالجواز استندوا إلى أنه لم يرد نهي عن ذلك والحكم على الروايات وبيان وجهات النظر التنفل مشروح في كثير من الكتب مع الاتفاق على أنه لم تشرع سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها إنما الخلاف في صلاة التطوع أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أو قضاء أو غير ذلك في الوقت الذي لا تكره فيه الصلاة ومن أحسن ما يقوي رأي القائلين بالجواز ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات ولكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ولا يلزم من تركه لذلك باستغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب فقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى وصح ذلك عنهم وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة قبلها لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر قال البيهقي يوم العيد كسائر الأيام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي ويدل على عدم الكراهه. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل رواه ابن حبان في صحيح قال الحافظ في الفتح والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهه في جميع الأيام بعد هذا نقول لم يرد حديث بمنع مطلق النفل قبل صلاة العيد ولا بمنع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد وبهذا يعلم جواب السؤال والله أعلم